الحمد للنا يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ونر يَطِينُ فَيَجِيئُونَ وَاللَّهُ كَسَا بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تهدوا من أطل الله أَقَلَّ الْعَرَضِ وَمَن يُطِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَالدَّنَوُ لَوْ تَكْفُرُونَ كما كفروا فتكون وقتلوهم حيث وجدتهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قوما وَدَوَ شَاءَ اللَّهُ وَنَسْنَا طَمُعَ عَلَيْكُمْ فَلَقَطْتُهُكُمْ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَى إِلَيْكُمْ السَّمَّ وَأَلْقَى إِلَيْكُمْ السَّفَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِم سَبِيلًا سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ İzlədiyiniz ان الخطا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبه من مؤمنا فتحرير رقبه مؤمنه هديه مسلمه الى امن من قوم عدو لكم ومؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم إفاق فدية مسلمة إلى أهني وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصياء شرقين متتابعين جوبة مؤمنة نَمُتَعَمَّدًا فَجَزَاءُ مُجْرِمًا وَمَنْ يَقْتُلْ مِنْ الْمُتَعَمِّدِينَ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ نُخَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ خَالِدًا فِيهَا وغطب الله يُقْتَلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمَّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ جَزَاءً مُجْرَمًا خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ